الإحسان للإنتاج الإعلامي ونعوذ ا ل ت و و ز ع بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهد ي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد وحده وأشهد ورسوله وعلى وصحبه أن إله الله له عبده الله عليه محمدا أن نبينا ومن إلى يوم الدين لا إلا لا شريك بهديه صلى اهتدى إلى آله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 يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أ اخر الحديث كتاب الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة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 لتنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف ع ي ن نواصل من قطع من حديث عن ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وتحدثنا قبل ذلك في خطوط ع ر ي ض ة ب ا ل ن س ب ة لطبيق ا ل ش ر ي ع ة وقلنا ما خلل هذا الكون من شرع الله منذ أ ن خلق الله سبحانه وتعالى هذا ا ل إ ن س ا ن وضع ع له ي ش ر ي ع ة وكل ش ر ي ع ة ت ج ي ي مع رسول من الرسل إ ل ى أ ن يخلفه رسول آخر تتغير ه ذ اخر التشريع بتشريع آ واخر ش ر ي ع ة أ ن ز ل ت على محمد صلى الله عليه وسلم وهي م و ج و د ة وتحتاج للتطبيق وتحدثنا قبل ذلك في خطوط ع ر ي ض ة عن هذه ا ل آ ي ا ت بينا إ ن هذه ه ا ل ش ر ي ع ة قبل كده كانت عند ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ن أ ي اليهود وكانت عند النصارى كما غ ا ل تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل ج ا ث ي ة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آ ت ي ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من ا ل أ م ر فما اختلفوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إ ن ربك يقضي بينهم يوم ا ل غ ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ق ض ي ة دي اصبحت و ا ض ح ة وشرحناها على إ ن ه ربنا سبحانه وتعالى اتى بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكم والنبوه مع ن ا سلمنا ا ل ش ر ي ع ة وربنا سبحانه ت ع ا ل ى فضلهم على العالم كله في زمانه وبيل لهم كل ما وضح لهم لكن بالرغم من دي ك ا خ ت ل ف ا خ ت ل ف و ا تفرغوا طوائف و أ ح ز ا ب بعد كده معناه شنو معناه ا ل ش ر ي ع ة انتهت الشريعة باضت طالما أ ن ا س مختلفين ولذلك ربنا نزع منهم هذا التشريع بعد ما كسر الخلاف وتفرغوا وكما بينا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم تفرغت اليهود إ ل ى واحد س ب ع ي ن فرغه والنصارى إ ل ى اثنين س ب ع ي ن فرغه تفرغوا طوائف و أ ح ز ا ب معناها تركوا ا ل ش ر ي ع ة لو كان على شرع الله كانوا على ش ر ي ع ة و ا ح د ة وعلى نظام واحد ما كانت هناك طوائف ولا أ ح ز ا ب وبعد كدا ب ن ا سبحانه وتعالى بعد كدا حول ا ل ك ب ي ه بتاعتهم في ا ل غ ي ا م ة ل أ ن ه خلاص انتهى ا ل ش ر ي ع ة طالما الناس متفرغين طوائف و أ ح ز ا ب بعد كدا جاءت ا ل آ ي ة بعدها ت خ ا ط ب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر نزلنا لك التشريع يا محمد فاتبعها ولا تتبع أ ه و ا ء الذين لا يعلمون إ ن ه م لن يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله ولي ا ل م ت ق ي ن هذه الله عليه انتهت الآيات جاءت كلام بني إسرائيل والتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة الجافية من الآية 16 إلى الآية ما صلى وسلم إلى بني في يعني تربط صورة بعد من 16 20 غيادة بني إسرائيل في الايه سبعتاشر والايه سبعتاشر ع ل ماك والايه عشرين يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم و البشرعوا ن الله مع ا ل د ك ت ر تشريعات مع الله سواء كان في ا ل أ ح ك ا م أ و في العبادات أ و في المعاملات أ و في أ ي تنظيم من ا ل أ ن ظ م ة فكل شيء وضعوه الناس ب أ ه و ا ء بتحت الذين لا يعلمون أ ش ا ن كذا ربنا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغرى و عنك من الله شيئا معناه ما في واحد ب د ا ف ع عليك ولا في واحد يقف معك عندما تقف امام الله سبحانه وتعالى وان الظالمين بعضهم اولياء بعض اي ش ر ع لبعضهم البعض والله ولي ه المتقين ه والبشرع للمتقين ش ر ي ع ة واضحه ة بينا د ما موضوع يتحدثنا ده فيه لأنه لنحط في ق بينه ل لكن كده للتذكرة و أ ض ا ت ا ا الآيات الشورى التي جاءت ا و صورة قول ل ل ل ن في في تبارك وتعالى به به إبراهيم الآية 13 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا شرع لكم إليك و و وصى وموسى وعيسى من من 13 14 15 أ ن أ غ ي م و ا الدين ولا تتفرغوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إ ل ي ه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي إ ل ي ه من يميد وما تفرغوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا ك ل م ة سبغت من ربك إ ل ى أ ج ل مسمى لغضي بينهم و إ ن الذين أ و ر ث و ا الكتاب من بعدهم لفي شت منه مريد فلذلك فادعو واستغمك ما أ م ر ت ومن تاب معك وقل ا تتبع أهواءهم امنت بما انزل الله من كتاب واملت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير ايضا جاء ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الايات توحيد ا ل أ م ة هذه ا ل أ م ة لو ما توحدت ما في تشريع لا يمكن يقوم تشريع ب ا ل أ م ة م خ ت ل ف ة شرع لكم من الدين ما وصى به نوح اللي هو ع ق ي د ة التوحيد وما أ و ح ي ن ا إ ل ي ك يا محمد و أ و ح ي ن ا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى ربنا قال أ ن أ غ ي م و ا الدين ولا تتفرغوا فيه دين ا ل إ س ل ا م تشريع ا ل إ س ل ا م ما فيه خلافات ما فيه أ ح ز ا ب ما فيه طائفتين ولا تتفرغ فيه لكن ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ا س ت ح ي ل هؤلاء المشركين اجتمعوا تحت عقيده لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله مستحيل السبب ل أ ن ه م مشركين والشرك جل ت ج ت شنو اتخاذ آ ل ه ه من دون الله سبحانه وتعالى شرعت للناس تشريع مع الله عشان ك د ه ا ل آ ن مهما الناس يدعو ا ومهما الرسل يدعو ا ومهما يدبنوا ا ل د ع و ة من بعض الرسل الى دعوه التوحيد إ ن ه كون ا ل أ م ة د ي ة تجتمع تحفلات لا اله إ ل ا الله محمد رسول الله هذا مستحيل ل أ ن ربنا قال كذا ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إ ل ي ه أ ك ب ر شيء إ ن المشركين د ي ر الترفولين حول كتاب ك ت الله ب ا و س ن ة رسول الله مستحيل بعد كذا ربنا قال الله يكتبي اليه من يشاء ربنا سبحانه وتعالى أ ر ا د ل ل ه د ا ي ة ينضم تحت عقيده التوحيد ويهدي إ ل ي ه من ي ن ي ب ا ل ه د ا ي ة بيد الله لا يمكن ل أ ي نبي ولا رسول يقدر يهدي الناس لشرع الله أ و يهديهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى و م ا يمكن ل أ ي داعي ان يهدي الناس لتوحيد الله وللتشريئ الله سبحانه وتعالى هدايه بيد الله يهدي من يشاء وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تفرغوا الا من بعد ما جاءهم العلم بني س ر ا ئ ي ل ما تفرغوا الا بعدما عرفوا الحق أ ي ض ا هذه ا ل أ م ة تفرغوا بعدما جاءهم العلم كل ا ل أ م ة ليعرفوا إ ن الحق لكتاب الله والحق في هذه رسول الله لكن متفرغين ليه متفرغين ل أ ن هناك آ ل ه ة أ خ ر ى شرعت مع الله سبحانه وتعالى و أ ص ب ح و ا متمسكين بتشريع آ ل ه ت ه م يستحيل يلف حوله تشريع الله سبحانه وتعالى ربنا قال وما ا تفرغوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم حسب وظلم بينهم ولولا ك ل م ة سبغت من ربك إ ل ى أ ج ل مسمى لولا أ ن الله سبحانه وتعالى أ ر ج ى ان الخلافات أ يحكم فيها يوم ا ل غ ي ا م ة كما قال تبارك وتعالى إ ن الله يحكم بينكم يوم ا ل غ ي ا م ة فيما كنتم فيه تختلفون الان نحن طوائف و ح ز ا ب مختلفين مختلفين في, شنو؟ مختلفين في شرع ن مختلفين و في ش الله مختلفين في توحيد الله مختلفين في دين الله مختلفين في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم كل ج م ا ع ة عندهم غ ي ا د ا ت وعدهم اتباعات ع ن د ه م أ ن ظ م ة هذه الخلافات ربنا حيحكم ي ف هيحكم ا ربنا ب ل اليوم م الغيامة م ن انتو عنصار صنة ا بيقيتو م د عدن ي ة عشان شنو لأنو وجبنا الحق ت انتو بيقيتو ا الله الله ب وسنة رصيل خ ي لليلة سيادنا لينا وديل بيقيتو قادرية وديل بيقيتو حيسألهم ليه ة لأنو قالوا ربنا جماعة ا كده كل ت خ فيها ن ا طواب أحزاب ل بيقى الديمقراطي واحد ج ولولا كلمه سبغت من ربك الى اجل مسلمه وضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب الناس يورثوا الكتاب الناس ا ل آ ن كلهم شاكين في كتاب الله كلهم شاكين في ا ح د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا ف ي أ غليله هذه ا ل ف ئ ة إ ن شاء الله هي هذه ا ل ج م ا ع ة اللي هي ج م ا ع ة انصار السنه م ح م د ي ه لا نشك في ايه من كتاب الله ولا نشك في حديث من ح د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الحق اما ما دونه باطل عشان كده الليلة ج الجمعيه في ا ة ل لت... ك و ن م سيحكم ا لا ح د د و ل الجامعية لا آ ن تدور في تحكيم ا ل ع ق ي د ة ولا في تحكيم المعاملات ولا المعاملات ا ل ر ب و ي ة ولا ا ل أ ح ك ا م ا ل أ خ ر ى بل كل العمليه الجايه مديه انهم عايزين يحكموا الحدود ما ي ف ت ك ر أن الناس ح ا ج ة ج د ي د ة ح ا ج ة ط ب ي ع ي ة وربنا سبحانه و تعالى حيحكم ي ن الناس عندهم شك بعد كذا إ ذ ا كان الناس أ ص ب ح و ا شاكين والناس أ ص ب ح و ا ملتمين ا م ب ا ل ع ق ي د ة ربنا سبحانه و تعالى يوجه الرسول توجيه واضح وهذا التوجيه مفروض ي ف ه م و ه الناس ا ل ل يلتزموا ا هذه ا ل د ع و ة ربنا يؤلفها ل أقول ف ا خ لذلك ا ا في في الحدود خلافات في العقيدة خلافات ف في في في ألف ت شيء كل ل فدع واستغيم كما أمر وقالوا ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ل د ت ان اردت ان و ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ل ان اردت ا ه و اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ك ت ان ا م د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا م د ت ان ا ل د ت ان اردت ان ع د ل ب ي ن اردت ان اردت ان اردت ان ا ل د ت ان اردت ان اردت ل ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر الله يجمع بيننا و إ ل ي ه المصير نحن حتمسك بشرع الله و ب ي ن ا ل ع ق ي د ة اللي ربنا سبحانه وتعالى أ م ر ن ا بها و أ ي ض ا تحدثنا في س و ر ة ا ل ش و ر ى أ ي ض ا في الايه 21 و、22. ربنا بيقول أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين خلي بالك شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله ولولا ك ل م ة الفصل لغضي بينهم و إ ن الظالمين لهم عذاب أ ل ي م ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في روجات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ربنا قال أ م لهم شركاء الناس تركوا شرع الله و أ ص ب ح و ا متمسكين بشرع الشركاء اللي شرعوا مع الله سبحانه وتعالى وربنا س م ا ه م شركاء شرعوا شنو شرعوا لهم من الدين والحكم بما أ ن ز ل الله د ي ن ا ل أ س ك ا ر و ا ل أ و ر ا د و ا ل أ ش ي ا ء دي كلها ده دين من أ ص ل الدين كل ج م ا ع ة عملوا تشريع بلاهم كل ج م ا ع ة عملوا نظم بلاهم ربنا سماهم شركاء فكل إ ن س ا ن شرع مع الله سبحانه وتعالى أ ص ب ح شريك لله أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله بدون إ ذ ن من عند الله بدون مياه ا من كلام الله ولا كلام رسول الله بهواهم عشان كذا الناس تفرغوا ل أ ن ه في تشريع مع تشريع الله سبحانه وتعالى وربنا قالوا ولولا ك ل م ة الفصل اللي هي يوم ا ل ق ي ا م ة لغضي بينهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا لكن بعد كده ربنا قال و إ ن الظالمين لهم عذاب أ ل ي م مستنيهم عذاب أ ل ي م الناس الشرع مع الله ت ش ر ي ح في ا ل أ ح ك ا م ت ش ر ي ح في العبادات ت ش ر ي ح في أ ي شيء منتظرهم من العذاب عند الله سبحانه وتعالى و ربنا ج ا ب مشهده يوم ا ل غ ي ا م ه قال ترى الظالمين اللي هم هؤلاء المشركين ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ميتين ليوم ا ل غ ي ا م ه وهو واقع بهم والذين آ م ن و ا بهذا التشريع وعملوا العمل الصالح اما ق ا ن في ر و ا ت الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير دا كله تناولنا هذه ا ل أ ش ي ا ء في الدرس الماضي ا ل آ ن عايزين نعرف عايزين نحكم ا ل ش ر ي ع ة نحكم ا كيف تحكيم ا ل ش ر ي ع ة ما يتم إ ل ا بالعقيده والعقيده لا بد تكون بعلم بعلم لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله هذه الشريعه ة ك ل ا الشريعة كلها مربوطة في الكلمتين في ديلي لا إ ل ه إ ل ا الله اتباع ل كتاب الله محمد رسول الله معناه إ ن ن ا نمشي في هذا التشريع بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أ ت ا ك م الرسول فخذوه وما ن ع ا ك م عنه فانتهوا من أ ط ا ع الرسول فقد أ ط ا ع الله وربنا ل سبحانه وتعالى تحدث عن هذه ا ل ك ل م ة في ا ل ق ر آ ن الكريم في آ ي ا ت ك ث ي ر ة عشان الناس ينتبهوا التشريع كله يربط الناس بهذه ا ل ك ل م ة أ و ل ك ل م ة لا إ ل ه نفي 何であ بداية الدعوة وفي صدر ا ل د ع و ة وما زال الناس الدعاء إ ل ى الله ي ع ا ن و ا من ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ن ا ل آ ل ه ة كثرت ا ل آ ل ه ة هذه هي سبب الخلافات يعني ما في ط ا ئ ف ة أ و في حزب إ ل ا له إ ل ه معين يدعو الناس أ و ي أ خ ذ الناس والناس إ ل ه م د ي ا ء ما ي ب د ل و ا ب ا ل و ه ي ة الله سبحانه وتعالى وربنا سبحان ه و تعالى بين في آ ي ا ت ك ث ي ر ة أ و ل ا يقول الله تبارك وتعالى في ص و ر ة آ ل عمران ا ل آ ي ة 18 شهد ا ل ل ه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل العلم غائما بالغص لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم هذه ش ه ا د ة ش ه ا د ة جاء من عند الله سبحانه وتعالى إ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو وايضا ا ل م ل ا ئ ك ة تشهد و ا و ل العلم الناس عندهم غائما بالغص لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم في الحديث عن ا ل ز ب ا ل بن ا ل عوام غال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ب ع ر ف ة يغرى هذه ا ل آ ي ة شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل م ل ا ئ ك ه للعلم غ ا ل م ا بالغصن لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم ثم قال أ ن ا على ذلك من الشاهدين يا رب فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد ايه بهذه العقيده عقيده التوحيد و أ ي إ ن س ا ن شهد ا ل ش ه ا د ة دي ما يفتكريه انها شهاده كلمه, كلمة غال بالخشب لا إ ل ه إ ل ا الله مش كلام بالخشب لا إ ل ه إ ل ا الله توحد الناس كلهم تحت رايات لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحق إ ل ا الله وذه هي كلمة الدين كله الدين كله مرغوب في هذه ا ل ك ل م ة عشان ك د ه ربنا سبحانه وتعالى قال فمن ي غ ف ر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة ا ل و ث غ ة ل م انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا ي خ ر ج و م من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ئ ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون وهذه ا ل ك ل م ة أ ي ض ا جاء ت في س و ر ة محمد ربنا يقول فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات و الله يعلم متغلبكم و مثواكم فاعلم والناس الان آ ن من كثير ل ا س ما عندهم علم ا ل ك ل م ة ت غالب اللسان كل الناس يقول لا إ ل ه إ ل ا الله لكن مع ا ل أ س ف بدون فهم لها و بدون اتباع بل خ ش م لكن هي ك ل م ة ي ح ت ا ج لعلم ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى ما أ ر س ى الرسول إ ل ا بهذه ا ل ك ل م ة أ ي رسول ربنا أ ر س ل بهذه ا ل ك ل م ة ودي ا ل ك ل م ة ا ل و ح ي د ة اللي بتربط المسلمين بالتشريع ل أ ن المسلمين لو بقوا تحت ر ا ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله يعني تحت غ ي ا ل ة إ ل ه واحد ما بيكون في خلاف أ م ا إ ذ ا في آ ل ه ة ثانيه و ا ل آ ل ه دي ا ل إ ل ه ممكن يكون نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل إ ل ه ممكن يكون رسول من الرسل ا ل إ ل ه ممكن يكون ش ج ر ة ا ل إ ل ه ممكن يكون هوى ا ل إ ل ه ممكن يكون غ ب ر من الغبور ا ل آ ل ه ة م ت ع د د ة ذكر القران اله كثيره جدا ودي كانت س ب ب المعاناه ربنا لمن ارسل نوح ربنا قال لقد ارسلنا نوحا ً الى غومه فقال يا غومه اعبدوا الله ما, ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب على يوم عظيم اول رسول ربنا, أرسل الأم أنا ربنا ارسلوا الامه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ほ ا ん و の人たち ا 言うことを言うことを ي うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ت とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う د とを言うことを言うことを言うことを言うこ و を言う ب とを言うことを言うことを言うことを ه うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと و 言うことを言うこ و を言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ن 言うこと ه و إ ل ى عاد اخاهم هودا غ ا ل يا عون ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره افلا تبتغون برطغال الملا الملا عرف ي النوم ا ل س ا د ة والكبراء الان في أ م ة محمد ا ل س ا د ة والكبراء حجر ع س ر ة لتطبيق شرع الله طالما في س ا د ة وفي كبراء وفي غ ي ا د ا ت ب ا ل ك ي ف ي ة دي لا يمكن يقوم شرع الله و ا ل آ ن أ س أ ل ك م بالله من الذين يغفون ب ر ع الله م شرع ش الله هل يقف ض د الحدود بسمنوا ا ل س ا د ة والكبراء لانهم ل أ ن يعرفوا تمام ان هذه الشريعه حتمسح ا ل س ا د ة والكبراء كلهم تجيبهم في خط واحد مع الناس وهذه المرفوضة عند السادة والكبراء ودائما والكبراء كفروا غومه وإنا هم الله معناها ايه الذين الكاذبين القضية السادة الشرع غال الملأ التفاسير الملأ السادة غال الملأ غال الملأ إنا الملأ لنراك سفاهة لنظنك تضي في بخطة من من من أرجع عند 私は思い出していただけたら、私は思い出していただけたら、私は思い出していただけたら、私は思い出していただにたら、私は思い出していただけたら、私は思い出していただけたら、私は思い出していただけたら、私は思い出していただけたら、私は思い出してただけら、私は思ただけた وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا اله الله ا لعلكم تفلحين غالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونزل ما كان يعبد واباؤنا فاتنا بما ت ع ت ن ا ان كنت من الصادقين غال قد وعى عليكم من ربكم رجس وغضب أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء سميتموه انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين النبي معروفه ب ا ل ن س ب ة ل ه م ربنا قال فانجيناه والذين معوا ب ر ح م ة منها و غ ط ع ن ا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين باتباع ا ه اتباع الهديد بتعبد من دون الله أ ي ض ا في س و ر ة هود ربنا قال و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا ر ب ن ع ب د ا ل ل ه ما لكم من إ ل ه غيره ان أ ن ت م إ ل ا مفترون قال يا غ و م لا أ س أ ل ك م عليه اجرا ان أ ج ر ي إ ل ا على الذي ن ف ط ر ن ي أ ف ل ا تعبدون ويا غ و م استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه ي س ل السماء عليكم مضرارا ويجدكم غ و ة إ ل ى غوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آ ل ه ت ن ا عن غولك وما نحن لك بمؤمنين كلام واضح انت ما أنت ببينا جيت ي ع ن ي آ ي ا ت التوحيد كلها ما تدل على عذره الله و ح د ا ن ي ة الله سبحانه وتعالى بالرغم من د ي ك ل أ ن الغروب عميان غ ا ل ي ا ه و د و ما جئتنا ببينه وما, وما نحن لك بالمؤمنين إ ن نقول إ ل ا اعتراك بعض آ ل ه ت ن ا بسوء الشرفي مفهومنا انت زادك الآلهة بتاعتنا غايت المجنود يتكلم كلام زي. كلام ما كلام عقل. كون إله إلا الله وخلوك يتكلم لأنه عقل بإله إله مضرب زي تجين كده ضربوك كونك نحن بجزة الكلام دا بارك الله فيكم ا ل ناس ز ي ن ا كده أ م م زينه عندهم فهم في لا إ ل ه إ ل ا الله أ ك ت ر منا ن قالوها كده عشان كده شرع الله بارك الله فيكم لا يقوم إ ل ا ب ع ق ي د ة التوحيد أ و ل بدون توحيد الله ذ ا ت ا ل ش ر ي ع ة ما يقبله والله يقطع ايدك ما موحد تمشي جهنم يرجموك تمشي جهنم يجلدوك تمشي جهنم إ ذ ا عقيدتك ما سليمه بل انت من طبيعتك كنت كافر لانك ما حققت لا اله الا الله او كنت مشرك او كنت منافق و بعد كده يقطع ايدك و امشي ا ي ن ا عشان كده ا ل ق ض ي ة كلها م ر ب و ط ة في التوحيد ده و ده كلام ربنا سبحانه تعالى يغصوا لينا ا قال له كلام زعل غالي اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من د و ن ي فكيدوني جميعا انتو الهتكم ا كلكم اقف ضدي 私は ن な ط ب ق و ا و و و ا い ش ر, ي. ر, ر, ر ص ص ي, ع ى, ي ع ة عشان كبر ربنا سبحانه وتعالى في صوره الانبياء يقول ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لا و ك ن ف يسال ه م ل ه عما يفعل وهم يسالون ام اتخذوا من دونه الهه غلها تبرهانكم هذا ذكر من معيه وذكر من غبره بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ل أ ن الحق ذاته ما درس هذا الكتاب ما في ناس ج ر ه هذا الكتاب ما في ناس فهموه وترجمه أ ش ك ي د ربنا يقول افلا ي ت ض ب ر و ن ا ل ق ر آ ن أ م على غلوب أ ق ف ا ل ه ا الناس يقولوا كلام الله عشان يعرفوا التشريع د ي ا ي كيف والطريق اللي ي ح ك م بها ا ل ش ر ي ع ة كيف أ ج ه ل الناس في ا ل ش ر ي ع ة م ا ي ق و ل يحكم ا ل ش ر ي ع ة ناس يعبدوا ا ل أ و ث ا ن بل هم ذاتهم آ ل ه ة يعبد من دون الله هم ذاتهم الدنيا يطلقوا ا ل ش ر ي ع ة هم ذاتهم آ ل ه ة يحرفوا بهم ويستعينوا بهم وعندهم أ ن ظ م ه وعندهم تشريع وعندهم أ ح ز ا ب وعندهم طوائف دير ذاتهم هم ذاتهم اللي ح ق ا ل ن ا س يدعوهم لتحكيم شرع الله هم ذاتهم مش هم يحكموا شرع الله عشان كذا بارك الله فيكم طالب الانسان مصطفى اله مع الله لا يمكن يدخل شرع الله ولا يمكن يقوم في هذه ا ل ش ر ي ع ة و ر ب ن ا ق ارسلنا ل و وَمَا أ ر س ل من غرلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله إ ل الا أَنَا فَاعْبُدُونِي إله إ ل انا أ فاعبدوني ا ل ق ض ي ة هي أ ص ل قضيه ة تحكيم شرع ا ل ل مش قضية وغطية أياده حدود تحكيم شرع الله معناها تبوم عبادة الشريعة وعد كان الناس تلغاين الذين الله لا وإذا التفوا لا إلا الله تلغين الشريعة تبوم. وعد الله وحده له إله حول شريك آ ليستخلفنهم ا في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ا لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم ا من بعد خوفهم أ م لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا توحيد الله توحيد الله هو البخلل ايه ا ل ش ر ي ع ة تقوم تقومت ا ل غ ا ي ة للشريعه لا تحتاج لكلام كثير إ ذ ا كان وحدنا الله سبحانه وتعالى و أ ص ب ح ت عقيدتنا و ا ح د ة ا ل آ ن بارك الله فيكم عشان تعرف عدم ا ل ع ق ي د ة الواحده ناس اذا كان شهدوا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله مسجد مسجد واحد فيه ج م ا ع ة مختلفين طائفين ا م خ ت ل ف ي ليه ل أ ن كل ج م ا ع ة عندهم إ ل ه ا ل آ ن بارك الله فيكم ع م ل ي ة المسجد بتاع السوريبه تديكم نموذج في توحيد لا إ ل ه إ ل ا الله طردوا منه أ ر ص ا ن ا ل ص ن ة ليه طردوهم م ؤ ا م ر ة من طائفتين اللي هي ا ل ج ب ه ة والاتحاد ا ل د ي م غ ر ا ط ي اتحاد ل ا الديمغرافي طبعا خ ا ت م ي ة وناس ا ل ج ب ه ة طبعا معروفين نظاما ا ت آ م ر و ا الاثنين عشان يمرقوا ان ص ا ر ا ل ص ن ة من المسجد ليه يمرقوا ل أ ن ه انصار ا ل س ن ة قالوا لا إ ل ه إ ل ا الله براء لا معه فلان لا معه فلان دي قضيه أ ر ج ع و ا براءهم ح ص ا ئ دي ق ض ي ة م ش ا ه د ة ليه ل أ ن ا ل ع غ ا ي د م خ ت ل ف ة عقيدتنا سجبه براء و ع ق ي د ة ا ل الحديث ا الديمقراطي براء و ع ق ي د ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة براء طالما مختلفين في ا ل ع ق ي د ة لا يمكن ت ف ض ل و شرع الله معناها لا يمكن يعبدوا الله في بيت واحد مستحيل حتى انو وصلوا مستوى جات ل ج ن ة على ر أ س الشيخ ابراهيم ا ل كلام يقول لكم ده كلهم شو تحروا منه جات ا ل ل ج ن ة وقعدت و ا ل ل ج ن ة قعدت وبعد ش و ي ة قالوا نعمل صلح صلح كيف والله نعمل للمسجد ج ن دي ل ج ن ة م ك و ن ة س ت ة اتحاد ديمقراطي س ت ة شعب ديمقراطي س ت ة حزب أ م ه س ت ة أ ن ص ا ر مهدي و س ت ة أ ن ص ا ر خدمي و س ت ة ده شنو ده هي لجنه تعشروني لجنه شنو وبعدين بعدين قالوا كمان نجيب امام محايد م ح ا ي د و ل ا م ن ا ف ه يالي م ا م ي ربي جمالي ع ة كله ما ي ق و ل ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه ع ش ا ن ي ز عيديه لك ج م ا ع ة د ي ك وما ي ط ع م في ع ق ي د د ي لشان مايز عيديه ك د ا ل دلل ي ن ا يحسن ن س م ت مسكين ب ه ع ش ا ن ك د ه ل ا يمكن ت ق و م ش ر ي ع ة و د ه م ن أ ه م أ ب و ا ب ا ل ش ر ي ع ة إ ن ه ا ل نسمه ا ي ف ا ل ل ه ي ع ب و ا ل ل ه وحده ل ا ش ر ي ك ل ه و أ ن ا ل م س ا ج د ل ل ه ف ل ا ت د ع و م ع ا ل ل ه أ ح د أ س أ ل ك م ب ا ل ل ه لو كان هذا المسجد ملك ل ل ه كانت ف ي ه م ش ك ل ة و ل انا هو المسجد المسجد د ما في عريضه عريضه عريضه لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ل ا ه ل ا م لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ة لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ا ي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ل ل ا لاي ل ه ي لاي لاي لاي لاي لاي ل ا و لاي لاي لاي لاي ل ا ا ي لاي لاي لاي ا ي لاي ل ا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ل ا لاي لاي لاي لاي ل ا لاي لاي لاي ا ل ا لاي لاي لاي ا ي لاي لاي ا ي لاي لاي لاي ا ي ل ي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي ا ي لاي ا ي ل ا لاي لاي لاي والله إ ذ ا ما نقطع يدو ودينا ل ح ق ي ق ة ديما ت م كل واحد دخل راي فيها ان تحققوا لا اله الا الله, الله والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما يحتاج للحدود ما يحتاج إ ل ى ه اذا الناس ح ق ق ا ل ت ش ر ي ع من اصله من الاصل ا ت ا م لا اله الا الله ما يحتاج لحدود واي انسان الان حقق لا اله الا الله لا يسرق لا يزني لا يغتاب الناس لا ي غ ذ ف الناس ل أ ن ه اساسا هو يرتبط ب إ ل ه واحد يخاف منه لا يمكن لا يمكن يرتكب ج ر ي م ة حديه ة بخاف ا من ل ل مش ب خ ا ف من الله ن ا وإذا ا س ش ي ط ا ا ن لعب ع م وليس ي ر ت ك ب ا ج ر م ما ة دي في ي ب و ل يرفضه يجي يجال عليه براه الله الرسول صلى ل س و من ماعز م قبض ه ق الناس له جاله للرسول قال, قال يا معاز معاز مرجع ش و ق ل يا ر و زور لا جبض بوليس وطبيعيا الحدود ل الله اللي لا لا لا إله إلا الله حب يأخذ العذاب لناس لا شاقه هنا عشان طهرني قبضته يطهر نفسه وطبيعيا الحدود هي تطهير زنيت يأخذ قبض حب إ يأخذ هنا يطير هنا ولما أ غ ا م و ا عليه الحد و ا ل ج م ا ع ة ج ن و ب وراه بعد ما ج ا ى الرسول قال كان تخلو وبعد ك د ه الرسول صلى عليه وقال لتصلى على كيف يرسول الله قال لهم التوبه تحت ذ ي ل و قسمت على أ ه ل ا ل أ ر ض كلهم تكفيهم كلهم ل أ ن ه موحد عنده ع ق ي د ة أ م ا ما عندك ع ق ي د ة أ ف ر ض أ غ ا م و ا عليك حد الحاج الموسف الناس العاديين ت ط ب ق ا ل ش ر ي ع ة هم لازم مشركين يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله و عاديين تطبق شرعا الله عشان كده ربنا قال الرسول وما أرسلنا من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 ما المسيح ابن مريم إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل و أ م ه صبيغه كانا ي أ ك ل ا ن الطعام انظر كيف نبين لهم ا ل آ ي ا ت ثم انظر أ ن ي و ف ق و ن هذا أ ي ض ا قصص يغصه الله سبحانه وتعالى ويبين كفر كفر هؤلاء النصارى كفروا ما علم قالوا الله وعيسى ومريم الله قال لقد كفر الذين قالوا إ ن الله سال الثلاث كفر ا ل ر ا س عبيد ا ل ب ن ا د ي الله ومعه فلان وفلان يجمعهم معناه اتخذهم كلهم آ ل ه ه من د و ل الله وربنا يقول وما من إ ل ه إ ل ا إ ل ه واحد عيسى ما إ ل ه ومو ما آ ل ه د ه كلش ربنا سبحانه ت ع ا ل ى ي ب ي ن للمسلمين هذه ا ل ع ق ي د ة ربنا قال و إ ن لم ينتهوا عما يقولون ده دي انتهوا منهم عذاب أليم. أفلا إلى الله ويستغفرونه والله الله ده ما من الكلام ليمثلن أليم رحيم الذين كفروا عذاب أفلا الناس اللي فلان فلان أيضا يسوق إلى الكفر يتوبون غفور يقول إلى لك إلى يسوق بعد كذا ربنا ي أ ك د يقول ما المسيح ابن مريم إ ل ا رسول غد خلت من غبله الرسول و أ م ه ص د ي ق ة ص د ي ق ة معناها م ؤ م ن ة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبينهم ا ل آ ي ا ت ثم انظر أ ن ا ي و ف ق و ن وبعد كذا ربنا سبحانه ت ع ا ل ى يبين ا ن ل يقول يا الله يا عيسى أ ص ب ح و ا كفار يا الله يا مريم أ و الله عيسى ومريم يقول يا الله ما خد معه أ ي إ ل ه تاني د ع و ه معه وما يدعو مع الله شوف مع الله إ ل ه ا آ خ ر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون هذا كفر وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجيب مشهد سواء كان هذا مشهد من مشاهد القيامه او مشهد يتلى في الدنيا عشان الناس يكون على بينه واذ قال الله يا عيسى ب ن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله غال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق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 الهين و ذ ل ك يدلنا على ان ا ل إ ل ه ممكن يكون نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل إ ل ه ممكن تكون م ر ة م ؤ م ن ة يعبدوها الناس و ا ل آ ن ا ل آ ل ه ة م ن ت ش ر ة ب أ س م ا ء ولاد الرسول وقبائل الرسول ك ل ا ل آ ل ه ة المتوبه ا ل آ ن ل ق ت هذه المناصب ب أ ج د ا د ه م وبابهاتهم ونسبهم الناس للرسول وللناس الصالحين و ي ب د أ ا ل آ ن هم آ ل ه ة يعبدوا من دون الله والشعب كله من تفريه حول هذه ا ل ع ب ا ي ل ا ل ف ا س د ة عشان ك د ه ربنا سبحانه وتعالى بيجيب الكلام ده كله عيسى لذات يعبد ل ي ه ل أ ن ربنا من عليه ع بمعجزات ك ث ي ر ة هذه المعجزات ا ل آ ن منعه المسيحيين يرجعوا إ ل ى إ ي ه إ ل ى دين محمد صلى الله عليه وسلم وحيموت على الكفر والشرك والعياذ بالله أ ي إ ن س ا ن مسيحي ا ل آ ن مفروض يرجع إ ل ى إ ي ه إ ل ى ا ل دين الجبين محمد صلى الله عليه وسلم لكن متمسكين إ ن عيسى ب ن الله وكلام كثير ذكر ا ل ق ر آ ن ده مش موضوعنا لكن موضوعنا أ ش ي ر إ ل ى إ ن ممكن ا ل إ ل ه يكون نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل إ ل ه ممكن يكون م ر ة م ؤ م ن ة ب ر ض و الناس ا ت خ ز ه ا ا ل ه من دون الله سبحانه وتعالى كما نرى ا ل آ ن كثير من ا ل آ ل ه هذه في ص و ر ة الفران يقول الله وتعالى. تبارك وتعالى ت ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم ي ت خ ذ و ل د ا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فغدره تغبيرا واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا تبارك الذي نزل الفرغان على ع ب د ي ليكون للعالمين نذيرا هذا ا ل ق ر آ ن جاء انزال للعالم كله من وين جاء الذي له ملك السماوات و ا ل أ ب ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ا ل م ل فالله سبحانه وتعالى تنزه عن الولد وعن الشريك عشان تشرك معه ودي من أ ك ب ر الجرائم من أ ك ب ر م ع ص ي ة لله سبحانه وتعالى إ ن تجعل لله ندا او تجعل له شريك ب أ و ل ح الاله ج ة ك آ ل الاذل آ يعبدوها الناس ويتابعوها ب الناس ز ي ه م م خ ل و ق زي زي ما الله خلق خلبه ما عنده عليك أ ي امتياز انت م ت ا ب ع لو خ د ت ه في ا ل غ ي ا د ة وعملوا سيد ليك وتباريه هو مخلوق زيك و أ ي مخلوق مفروض يفهم الناس إ ن ه ربنا خلق الناس كلهم من ذكر و أ ن ث ى جعلهم شعوبا وغبائل للتعارف أ ك ر م ه م عند الله ابغض ما في سيد أ ك ر م من ذول و ل ع ل ة أ ك ر م من فلان يا أ ي ه ا الناس انا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وغبائل لتعارفوا ان أ ك ر م ك م عند الله أ ت غ ا ك م أ م ر السيد فلان و ن أ س ف ي د سنان دين, دين عملهم الناس ا ت خ ذ ه م الهه من دون الله ربنا قال أ و ل شيء ه مخلوقين م ولا يملكون ل أ ن ف س ه م مش لجماعه م ا ل متابعينهم ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا ن ش و ر ة مجردين ا ل آ ل ه ة دي كلها بتبواها ا ع الناس أ م ا ا ل إ ل ه اللي يملك ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة والرزق والمتاع اما استرقوا ل ل ي هو الله سبحانه وتعالى ربنا لما يقول الكلام ده عشان يلفت ن ظ ر ة أ و ل ش دي ا ل ع ق ي د ة دي ا ل ش ر ي ع ة دي الدين كله إ ن ك تتمسك بيه بفاطر السماوات و ا ل أ ر ض وربنا حتى يبين إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم البدع ل ل د ع و ة دي البدع ل ل د ع و ة التوحيد محل استهزاء أ ي رسول جاء يدعو ا ل د ع و ة دي أ ص ب ح ا س ت ه ز ا ب ه الناس وربنا يقول الرسول في نفس الصوره ة ذاتة وإذا رأوك إن يتخذونك إن إلا ه ز و ا أهذا آلهاتكم الذي يذكر د ه يعني ده تقليل ده ده ج ا ي ان ل يقول ل ا لا إله إلا الله وإذا إله و ر أ كاد إن إ يتخذونك ل هزوا أهذا بعص الله له رسولا الذي ما ا جريم بعص تشنه إن ك ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا أ ن صبرنا عليها يعني جانب ع ق ي د ة التوحيد جي د ع وسوف ن وعرفنا يفكنا منها أن صبرنا、عليها. والمشركين ا للا إلا الله على لولا عليها صبروا آلهاتهم رفضوا الولية إله على الله وقرب دي ب ح ا ن ه ت ع ا وماتوا ل على ى هذا ك ر والشرك والعادة بالله كاد ل إن يعلمون ض ن ا ن آ ه عليها ا ا لولا صبرنا ت ن أن لكن خل بالك للردة ل وسوف ع ي حين يرون العذاب من أ ض ل سبيل الناس حيعرف حيعرف و لمن يمشي الغياب الناس المتمسكين بلا إ ل ه إ ل ا الله هم أصحاب الجنة والناس اللي اتخذوا ل ل ي ا آلهة من دون الله. الهه ل وكلمة ل آ ة حاجة كبيرة. الإله للناس الإله شايفينها يا كبيرة ده أخي من م ك يكون يكون والغريبة ي ممكن الآن حجر شخص الآلهة ب ع دون ه ا ا ل الله س آ ه ة ا ف تفكير ك كل ر للناس إنسان وضع و ع م تشريعا ت ع الناس ب والهه ت خ ذ و ا إ من دون ا ل ل آلهة الفكر. كل زور اشتغل إله. الهوى ف بالفكر ك كل ر اشتغل زور والناس و ت ب ع ده إله آ ل ل ه ه ة ا و وربله سبحانه وتعالى قال ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه هواهم عناء فمن زين له سوء عملي فراه لعنده آ ي ة يستند عليه لعنده ح د ي ث يستند عليه بس بمزاجه شي اي شئ ج ا في مزاجه ده اله ده اله يعبد ودي الالهه آ ل ه ا ا ن ل ب ض ع ا ل ي و و د الان ن ص ر ى واشباه اليهود و ل ص اللي ر ى ا بيضعوها س ت والاشتراكية غ والغوانين ل بالديمقراطية ل و و ا ا ي ة ك د دير هم ل ل آ ه ا ل ا ن ل ل ي ب ي ش ر ع و ا للناس ان حتى ك د ه ربا ي ق والنصارى ل للرسول ف أ ت أ ن تحسبوا أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون او يعقلون إنهم إ ل انهم ك ا ل أ ع ا م ب ا لأنه م الا عرفون ا ق ض ي ة شنو ل ق ض ي ة ه ن ا كالانعام ح م أمام ش ا ه ت ل وكل ى إنسان ع ل بل ا ت بتاع ش ر ي دي ي ع الجماعة الأول ل إن غ هم أو دعليهم اضل ت ه مصيره حيكون مشرك ى النار وربنا سبيلا ح ا وتعالى ن ه أ ك د ي و أن أكثرهم م ي س ع وايضا ن يعقلون إنهم أو ل إ كالأنعام بل هم أضل هم ب س ل و أ ي يقول تبارك وتعالى في صوره ص ا ب وعجبوا ان جاءهم منذر منهم ذيله جماعه محمد صلى الله عليه وسلم وغال الكافرون هذا ساحر كذاب أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحد إ ن هذا لشيء عجاب وان طلغ الملا منهم أ ن ي م ش و ا واصبروا على آ ل ه ت ك م إ ن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة ا ل ا خ ر ة إ ن هذا إ ل ا اختلاق أ و انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما ي ذ و عذاب لما مرض ابو طالب في سبب نزول هذه ا ل آ ي ة عن ابن جرير لما مرض ابو طالب دخل عليه ج م ا ع ة من غريش على ر أ س ه م أ ب و جهل قالوا ان ابن أ خ ي ك يشتم آ ل ه ت ن ا ويفعل ويفعل ويقول فيجب أ ن تنهاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عمه فقال له أ ب و طالب يا ابن أ خ ي ما بال غ و م ك يشكونك ويزعمون أ ن ك تشتم الهتهم وتغول وتغول فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف غ ا ل يا عم إ ن ي أ ر ي د منهم ك ل م ة و ا ح د ة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤد و اليهم إ بها العجم ا ل ج ز ي ة ففزعوا من ا ل ك ل م ة و غ ا ل و ا ك ل م ة و ا ح د ة نقول لك عشر كلمات وما هي وغال ابو طالب وأم وهي واي ك ل م ة هي يا ابن أ خ ي قال صلى الله عليه وسلم يقول لا إ ل ه إ ل ا الله قال بعد كذا ط و ا ل كلهم نفض هدوم ونقاموا كل ربنا قال وعجبوا ان جاءهم منذر منهم و غ ا ل الكافرون هذا ساحر ك ذ ب أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحد ا ل آ ل ه ة كانت تعبد م ع ر و ف ة ا ل آ ل ه ة كانت تعبد في غ ر ي ش اللات والعز ومنات أ ج ع ل الالهه اله واحد إ ن هذا لشيء عجاب ربنا قال بعد كذا و ا ط ل غ الملا منهم ان يمشي و ا ص ب ر على ر س و ل واجه ما واجه في هذه الكلمه ة إلى أن ربنا أمر ب ا ج جك ر ربنا سبحانه يبيني يقول ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة اخترقه الزكر ذكري وربنا صورة ة الكلمة الملة كل كده كلام عليكم وتعالى يقول إلا اختلاق كلام محمد عشان عليكم. أونزل عليه من بيننا. بل هم في من ذكري بل لما بسبب وبعد سبحانه يبيني بهذا به بيننا عذاب سمعنا يستيد سبحانه هذه هذا هم ما عشان محمد من من يزوغ وتعالى إن في في في الصفات يقول ا ح ش ر ا ل ذ ي ن ظلموا و ز و ا ج ه م وما كانوا يعبدون من دون الله ف ه د و, و, و هم هم ه م إلى ص ر ا ة الجحيم وغفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنعصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ق ا ل و ا إنكم كنتم ت أ ت, ت و, و ن ن ا عن اليمين ق ا ل و ا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم غوما طاغين فحق علينا غير ربنا إ ن لا زائغون فهويناكم ن ا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا غيل لهم لا اله إ ل ا الله يستكبرون ويقولون اننا لا تارك الهتنا آله للشاعر المجنون ربنا سبحانه وتعالى يبين في مشهد من مشاهد الغيمه احشر الذين ظلموا اي اشرفوا وازواجهم معناها كل من شاكلتهم س ل ك ي و ن ان ك و ن م س ي ح ه م ن ن و ح ق و ل و ن م ن م يقولون انهم يقولون انهم ة ا ل ش ر ك ن ي ك ل ه م يقولون ا ن ي ر ا ل ل ه ر ب ه ي س و ل ه م ه م و ا ل آ ل ه ا ي ق و ل و ه م ي ع ب د و ه ا إ ل ى ج ه ن م يقولون ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا و أ ز و ا ج ه م و م ا ك ا ن و ا ي ع ب د و ن م ن د و ن ا ل ه م يقولون ا ه م يقولون انهم يقولون انهم يقولون ا ه م ي و ل و ن انهم ي و ل و ن انهم يقولون ا ن ي ق و ل ى ج ه ن م ا ل ل ه ي ق و ل و ق ف و ا ه م و ق ف و ا ه م ي ن انهم ي ه ف ي س ؤ ا ل إ ن ه م م س ؤ و ل و ن م ا ل ك م لا ت ن ا ص ر و ن ا ل آ ن ي ت ن ا ص ر و ل الالهه هذه الان التناصر عجيب ا ل آ ن أ ي إ ن س ا ن عنده حزب وعنده م ش ك ل ة يعرضها للحزب بتاعه ويتناصروا بعضهم البعض و ق ض ي ة و ا ض ح ة و أ ي إ ن س ا ن عنده حاجه يمشي ل ل إ ل ه بتاعه يتناصروا مع بعض وبعد كدا يوم ا ل غ ي ا م ربنا يقول لهم اتناصروا حسا مالكم لا تناصروا ربنا ذ ل بل هم اليوم ايه مستسلمون كلهم استسلموا لله سبحانه وتعالى وبعد كدا ربنا سبحانه وتعالى يجيب مشهدهم مشهد عجيب و أ ق ب ل ب ع ض ه م ع ل ى ب ع ض يتسالو ن و ي س أ ل ب ع ض ه م ق ا ل و ا إ ن ك م كنتم ت أ ت و ن ن ا عن اليمين و ك ل م ة اليمين معنا ه عن اهب جي had ت ج و ن ا ب ي ع وصحيح ا ل آ ن ا ل آ ل ى هذي ا ل م ع ز ي ن يأخذ الشعبيه أ خ ويجون ب ي الفاز عجيب ة ويجون كلام م ع r و ل نحن ن س و ي لكم ي و ن س و ي لكم ي هوا س ل ن ا س ه و س والناس لو عندهم عقل بس جربوا ت ج ر ب ة أ س أ ل ك م بالله ا ل آ ن مما أ خ ذ ن ا استغلالنا وعود ا ل أ ح ز ا ب لحد حتى وصلتنا لبين لكن لو رجعنا إ ل ى الله سبحانه وتعالى ورجعنا إ ل ى دين الله و إ ل ى شرع الله الله, الله قال ولو أ ن أ ه ل الغرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض م ش ج فيبان وطوفان و ك د ه أ ب د ا ا ل آ ن جاءتنا م ص ا ي د كله والكوارث وين الالهه وين الناس اللي بنعتمد عليهم وين ا ل س ا د ة والكبراء وده كل من جاي من عند الله و ل ذا كل من ا يجعل الله سبحانه وتعالى أشان أ س لن يشيد من الكوارثين ا عشان كيف ربنا سبحانه وتعالى قال وقبل بعضهم على بعض ن ا ت س أ ل و ن قالوا إ ن ك م كنتم ت أ ت و ن ن ا عن اليمين ت ج و ن ا من أ ح ب ا ل جهاد خلي بالك للرد ودي مشاهد ا ا ل غ ي ا م ة ت قالوا بل لم تكونوا مؤمنين مش نحن ا ن ت ب لاكم مؤمنين ا م انتم عارفين الله هذا الكتاب و أ س ا ل لكم رسول مالكم ما ت ا ب ع ت ه متابعين نحن ا ل ل ي ه مش معنا نحن الليل بل لم تكونوا مؤمنين و أ ي إ ن س ا ن والله تاب عليه ع نظام من هذه ا ل أ ن ظ م ة عدم ا ل إ ي م ا ن بالله ل أ ن ا ل إ ن س ا ن المؤمن ي ق ر ك كتاب الله الله يبين ق و ل ا ت ع و ا ما أنزل ل إ ك م م ربكم و ل اتبع ت و ا من دونه و أ ل ي غليلا يبين ا ما والله اتباع ا ء ل تذكرون س ا د ة والكبراء ده من هنا يدرك درس يا عبد الله عشان تبع أطعنا تبشيه ما تبشي بالغيامة ان السيد الفلاني الله قال يوم تغلب في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وغاروا ربنا يقولون يوم وجوههم تغلب يقول في انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا لِلسَّبِيلَةَ ل ن السبيلا واحد للغرآن بيقول م يفهم الرصير بيقول شنو؟ ما يفهم يقول ونظيم لديهم فريح عرفوا كله كده ما ومؤتمر الحزب الحزب الحزب والحزب قالوا بما لديهم دي نظام الأحزاب الطواف قال والطيمان قالان لكن لك كل حزب شنو ومش دي وبدعين سيدي كده كل دعهم ر در رسول و س هديهم ده ب خ ا ر د ك من عذاب الله, الله يقول اتبعوا ل ل يقول ه ا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم وربنا يقول و أ ن هذا صراطي م س ت غ ي م ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ي ذلكم وصاكم ب لعلكم تتغون. إذا عايز الله يا عبد الله إذا عايز تخارج نفسك من الله إنت ماشي الغيامة ماشي ماشي ببنا يا حاسبك. عشان ناس فلان وفلان غالوا عايز عبد عايز عذاب عشان اتبع نفسك ناكشة حاسبك من ماشي ماشي ماشي ما تتغون تبتغي تخارج أنت ويت ببنا ناس إذا إذا يا يا ب كده وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم غوما طاغيين لما كان علينا عليكم سلطان ا ب ر ا ه ي واحد دقينه ذاك تمره من الحزب امره د ا ك تبدى مسلمه ذاك قال يعني معناها ما مسيطرين عليكم انتوا لكم طغاه لانه بفعل الناس تغيانين هم بصفي وعاش ابو فلان وعاش ابو فلان وتصفي ويتلمدهم و سبحان الله ده هو شان كذا ربنا سبحانه وتعالى بيجيب المشاهد ديش أ ن ت ك و ن وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم غوما طاغين ربنا قال فحق علينا غو ربنا إ ن ا لزائغون ف أ غ و ي ن ا ك م إ ن ا كنا غاوين فدعيناكم اشترينا زي الشيطان ما غال وما غ ا الشيطان ل الأمر الله إن و ع د كان م وعد ل فأخلفتكم ح ق ووعدتكم وما ك ا لي عليكم من سلطان إ ل ا أ ن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما أ ن ا بمصرخكم وما أ ن ت م بمصرخي إ ن ي كفرت بما شرقتمون ي من قبل ان الظالمين لهم عذاب أ ل ي م بعد كده ر ب ن سبحانه ت ع ا ل ى يقول ف إ ن ه م يومئذ في العذاب مشتركون التابع و ا ل م د ب و ع جوا مشتركون وعندهم مشاهد ع ج ي ب ة في الغيامه وقال الذين في النار ل ل ج م ا ع ة إ ن ا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م مغنون عنا من عذاب النار من شيء لا تحرجتنا ن اخي م ت لكم يا سيدي هي ا حتى حسة كلهم ما تابعين كده يشوفوا حاجة ا لين ن ا وانتم لهم ا شوفوا طريقة دي, دي, دي ك يا سيد ل ان ا كنا لكم تبعا فهل انتم ُْْ مغنون ُُْ عنا ََّ من ِْ عذاب َِ الله َِّ من ِْ شيخا َ ولو ه د ا ن َ الله لا هديناكم سواء علينا ا ج َ ع ن ا ه ي ْ ن َ ا ل ن من محصد كل ر ض سوق المعاصر لانهم كان السبب كل خدم ي ع م َ عملي ب ع د َ ا ربنا َ قال فانهم يومئذ في ا ل ع ذ ا ا ل م ش ت ر ك و ُ قال انا كذلك نفعل ب ا ل م ج ر م َ ن الموحد الله اصواب الجريمه عدم التوحيد التوحيد يا أ خ ي المسلم ما يربطك ب أ ي تنظيم آ خ ر إ ل ا بلا اله الا الله محمد رسول الله وحض الله يقتبط ب كتاب الله وسنه ة الرضاة الشريعة وما إنك ما يقطع إيدك أو ما ا يقتعه تطبيق أو يجيده ل رسول ي ع تعرض ة إنك ن ما ف ك لعذاب الله أ ه م شيء في ا م و و ض ع دي الله ع ي د ة ل سبحانه ربنا بالمجرمين وتعالى عشان كده ربنا قال إنها كذلك نفعل كده كذلك ومن ا ل ج يستجيب ر يذكروه تبارك م ما كما الذي بآيات الله لها قال وتعالى في هذه الآيات الواضحة ا ل في ي كده وبعد هذه ب أي إ ن س اظلم ن ومن يذكرو بآيات الله وما يستجيب مجرم مجرم يذكرو بآيات مجرم مجرم وما الله الله أ ممن ن ذكر ب آ ي ا ت ربه ثم أ ع ر ض عنها إ ن ا من المجرمين منتغمون قل لك الله قال ك د ه أ ن ت ما تسمع بقيت مجرما منتغم منك بعد كده ربنا كده كانوا إنهم قال شوف دي جريمتهم إ ن ه م كانوا إ ذ ا غيل لهم لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون ويقولون إ ن ن ا تاركو الهتنا هذا ر ا ل ش ا ل ر ا ل م ج ن و س لكن م ل ر ب ن ا رده قال بل جاء بالحق وصبغ المرسلين وصبغ ا ح ق ومن أ ر ا د الحق الحق موجود و ا ل ش ر ي ع ة م و ج و د ة إ ذ ا عاد تطبقها ت أ و ل شيء أ د خ ل ب ا ل ع ق ي د ة بعد ا ل ع ق ي د ة في كلام كثير لسه إ ن شاء الله حنتناول الجوانب كلها ل ي ن تطبيق ا ل ش ر ي ع ة ي ب د أ ب ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا ما في ع ق ي د ة ما في دين كله كله عشان كذا أ ي إ ن س ا ن أ ر ا د تطبيق ا ل ش ر ي ع ة فليرجع أ و ل ا قبل كل حساب ل ع ق ي د ة التوحيد والناس يوحدوا صفوفهم ويوحدوا كلمتهم ويكونوا تبع رايه لا إ ل ه إ ل ا الله بعد كذا ا ل ش ر ي ع ة ا ل غ ا ئ ي ن إ ن شاء الله تجي تبني لي عند الحد الهداية هذا الله الصلاة وأسأل ولكم وأغيم